ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه, وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا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 فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي شاء جعل لك خيرا وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَبَرْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مَّكَانًا بَعِيدًا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا تَنعُمُ لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا كان ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء لهم فيها <تصفيق> ما قالوا سبحانكما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وعباءتهم حتى أنسوا الذكر وكانوا قوم ضراء فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ فِي مَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَظْلِمُنِّكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ إلَّا إِنَّهُمْ ليأكلون الطَّعَامَ في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو قد استكبروا في أنفسهم وعتووا الكبيرة يوم رونا من ملائكة لا بشر يوم يدي مجنين ويقولون حجرا محجورا وقد إلى ما عملوا يلا ويوم تشقق السماء دي الغمام ونزل الملائكه ونزل الملائكه تتلزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَأَيَّامَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لِيسَ لِسْتَ خَضُمَ عَرْوَ السُّلِ سَبِيلَ يَا وَيْلَتَ أَلِيسَ نِيَلْمَ اسْتَخَذْ فُلاَمْ خَلِيلَ لَقَدْ عَضَ اللَّنِيَ عَنِ الْذِّكْرِ بَعْدَ إِفْدَانِهِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِإِنسَانِ خَذُولَ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن أنتوا واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورثناه سرطنا، ولا يأتونك بمثل إلا جنك بالحلف وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر. سبينا ولقد جاءتنا موسى الفتى بوجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل لَذْهبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمًا نُحِلَّنَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعفدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوا كن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم نجعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا والنوم هُوَ مَنْ سَخَّرَ لَنَا الْبَحْرَ فَجَعَلَهُ تَجْرِي تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَأَلْقَى فِيهِ رِيَاحًا لِّنُسَبِّحَ بِآيَاتِهِ وَلِتَدُوْرَ فِيكُمْ رِيَاحٌ بِأَمْرِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ونسقه منا خلقنا أنعام وأناس كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبأثر الناس فأبأثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبي فلا تطيع الكافرين وجانه لهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحر لهذا عز فراته وذا وذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 إلا مبشرا ونذيرا قل ما أئلكم عليه من أجل إلا ما يشاء أَيَتَخْذَ إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ لَذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَأَبِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، في ستة أيام، ثم استوى على العرش الرحمن، فسأل به خبيرا، وإذا قيل له مسجود للرحمن، قالوا ومن رحم.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 وَمَا اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزورا إذا مروا باللغو مروا كراما